تُبِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا دَرَكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي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 وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتَغَامِزُونَ وَإِذَا قَلَبُونَ إلَى أَهْلِهِمْ قَلَعُوا فَكِينَ وَإِذَا رَأُوْنَ قَالُوا إِنَّهَا وَلَا إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِزِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكفر يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون